مؤسسة القرآن الوقفية تقدم ثم ذكر الناظر رحمه الله قال ما لبثنا عند دعا المضطر من ليس ذا ولا يوم كان يعني المشركون الأول يعبدون الله متى في وأعظم ما ترفوه في الرخاء ولهم عبادات ايضا في الرخاء لهم بعض الغبازات في الرخاء في تعظيم البيت البيت الحرام تعظيم الهدي والقلائف والأشياء لأن نقرأها نحن في القرآن في أشياء من توحيد الله تواجد على. لكن هل تنفعهم؟ ما بعض الناس يقول يا أخي فلان يصلي يسوء يسكي كيف يعني تحكم عليه بكبر ونصليه الله قلنا سدى هذا مسلم ده غير سليمان لا يفر فقط للجهود الرغوبية كمسلمة ذهب الناس لا يفرد باب الردة من كل كذب جميع العلماء الغلمة بلا مصار ولا مصار. الرده يجل هؤلاء سب الدين ونسبى الله أو السادة ونسبى العالية او اشياء سيئه نصب مصر عليها مصنف رحمه الله في ممتنين. ثم قال رحمه الله يعني دثيته فيه من اللعين يقصد الشيطان يعني ان كل ش... كل شر الحصل فبسبب هذا الشيطان هذا سواء كان هذا في التوحيد او كان فيه اعمال المكلفين فتبت الصلاه هي من تلبيس كذلك في تسويه وترضي الزكاه فصلوا فكب الحج واشفع ذلك نعم قال رحمه الله فصل فصل في بيان ظلال من ينادي الأموات والغائبين ودعوه الأموات تبطل العمل والغائبين عندكم من ينادي الأموات كذا؟ من من ينادي الأموات؟ والغائبين عندكم نصناني أنتم؟ اشي هذه؟ فصل من ينادي ايش؟ بالأموات ها؟ طيب لا بس. طيب على كل حال الباء هذه يعني تستعمل لاجل تحسين السياق يعني تحسين السياق للجمله يسمونها المحادث حروف الزواج ومن يرد به الحاده لا الايه ومن يرد به الحادة الباء هذه يعني لو أنها ما, ما, ما, ما, ما تكلم الله بها ان تصح الجمله ومن يرد به الحادة تصح لكن الباء هذه يتابعها التحسين يعني تحسين السياء ولا لا. مع بلاغي بلاغين هذا ما حلو. يعني اللي هو الحروب الزوائد هذه نعم. نعم قال ودعوة الأموات تبطل العمل وتسلق الإيمان قاب من فعل شبهت من يدعو دفين في السراء بطالب العريان فترا من عراء عندي في يعني ودعوة الأموات تبطل العمل في المخطوط يعني بخط الناظم رحمه الله زاد لا تجعل المربوب ربا واحدا وآ عفوا لا تجعل المرضوب ربا واحذروا صرف الدعاء للذي لا يقدروا على كل حال هذه يعني زيادة من, ال... يعني من ما قلت لكم خط النظم رحمة الله قال وصف حق الله للمخلوق ظلم عظيم جاء في المنطوق لو قدر الاله حق القدري ما قال يا معروف أو يا بدري يا ما قال يا معروف أو البدري ولو حدث أهل هني ما, ما يلبث يصدق بس هم دم الناظر كتبها انما ان غيّ فيها الحمد لو قدر الإله حق ما قال لا معروف أو البدري وإن صحت قائلا لا تشرك بخالقك وباعد خالقك وباعدك لحشرك الحمد لله وإن صحت قائلا لا تشرك بخالقك وباعدك لحشرك لقال انت الملحد الوهابي انت الجهول منكر الاسباب جحست قدر سيد الجيلان والعيد روس المستغاث الثاني والبدوي وسيد الرفاع محط رحل المستجيل الداعي فهم اناس كوشفوا فاشرفوا على الغيوب فسفلهم تصرفوا اقول دعوى كلها ضلال وقولهم مصنوعكم محال تكرت يكون إليه اليه الفاسق يمده السني ذاك الحاذق هل كان أمر كون هل كان امر كون هل كان امر كون بالتناوب ام دفعه ام انفضعه دفعه هل كان امر كون بالتناوب ام دفعه ام انفضعه في الغالب طيب هنا مصنف رحمه الله في هذا الفصل يعني يعني يبين مسألة خطيرة وقعت في زمنه وقبل زمنه رحمه الله وهي يعني التوسل بالأموات والغائبين وأفضى ذلك إلى أنه يسمى توسل وهو شرك باسماء المسلمين وهو الاستغاثة بالله تبارك تعالى وسيبين النبأ والنام مع الله يعني تفاصيل ذلك فيما بعد لكن قول هنا ودعوة الأموات تبطل العمل يعني تبطل العمل بالكليه والله تبارك وتعالى حين قال إن تجلوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يحفرون بشرككم فسمعه شركا والله تبارك وتعالى قال للرسل وهم أشرف الخلق وقد وحير إليك وإلى الذين من قبل لئن أشرفت لا يحفر توحيد الله عز وجل للخط لا يتجاوز وحير. يعني الولي هذا خلاص ما يخاف يترك الدين ونسميه ولي هذا يكون زنديق يشير يعني ومن يعني اردى الضلال ان الحاضر بن كبير الله حكى ان اناسا كانوا يسكنون المزارع ويعتقد به العوام يتركون المزارع ما يصلون يشير شاسير في المزارة. من من شده الزهز والنفاق وهم ياكلون أموال الناس في البقى. وذكر حكايات في عينها وذكر اسماءهم رحمهم الله هؤلاء فانظر كيف الانسان يعلق عقله بمجبله في مجبله نسال الله العافيه ثم ذكر النار رحمه الله في قوله هنا وصرف حق الله للمخلوق ظلم عظيم هذا يشير الى حديث ابن مسعود رضي الله عنه البخاري لما نزل الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم امنوا وهم فشق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الذي يستتابون اليه ثمه لا قول لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فاعظم الظلم هو ان تشرك مع الله غيره ومن اعظم الظلم ان يتفرع على هذا الظلم ظلم ظلم ظلم, ظلم ويكون حياته كلها ظلم لله انما تعلمون كما يحصل من بعض اخواننا ياتون في ويتركون الصلاة مثل النبي ب1000 صلاة ويتركون الصلاة في المسجد الحرام ب100000 صلاة ويذهبون الى القبور يستغيثون بها من دون الله او التمسك بالاحجار والاشجار والمواضع التي يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهذا ما امرني الشرع اللي امرك الشرع تصلي تصلي باداء الصلاة دي وتصلي ب100000 صلاة, في صلاة يعني الصلاة الواحدة من المسجد الحرام ب100000 تاريخ شيء تاريخ حياة انسان فتركه وتذب إلى شيء غير به. هذا كله من متلبيس إبليس نساء الله العافيه سواء كان ابليس هذا من الشياطين أو من بني ادم آل من الإنجليزين ثم قال رحمه الله يعني هذا على الشخص لو قدر الله حق قدره ما نادى قال يا معروف يعني الكرخي أو يا البدري البدري هذا هو والد أحمد البدري في سنة هو سنة لو كان هذا يعظم الله تبارك تعالى كان صرف النداء إلى من؟ إلى الله ما صرف إلى المخلوق ثم قال رحمه الله وإذا نصحت هذا الإنسان قائلا لا تشرك هذا شرك ماذا يقول؟ لقال أنت الملحد الوهاب يقصد أنك أنت الوهابي هذا الكلمة الوهابي يعني الملحد الزنديق الخارج من الدين ان شاء الله تعالى يعني هذا القبور هذا الانسان الذي يعبد القبور اذا قلت له لا تشرك بالله لا تدعو هذا الانسان صاحب القبر رحم المسجد وادع الله تبارك إذهب هذا البيت العتيق جنبك واسال الله تبارك وتعالى فيه عندك الملتزم كما به لي النار في اخر نومه الملتزم الحطيب اذهب وادع الله تبارك وتعالى تهجد اخر الليل وادعو الله في بالبيت الحرام واسال الله تبارك وتعالى وانت معتمد بين السفر والمروه أيضا تسال الله تبارك وتعالى هو الذي يجيب والله اخبرك في القران قال في تجرؤهم لا يسمعون شرائهم حتى لو سمعوا ولو سمعوا نستجبهم ثم قال النار رحمه الله قال في قوله لقال انت الملحد الى قوله وهم اناس كوصفوا فاشفقوا وهذا ليس من كلام النار هذا حكاية الناظم يحكي عنهم كل هذه الاربعه هذه هي حكاية للناظم رحمه الله عن قول هذا القبوري صاحب القبور عابد القبور يقول لك أنت تنكر الأسباب ووسائل وسائل, وسائل إلى الله عز وجل والجواب أن متبع السلف الصالح ما يمكن الوسائل الأسباب الله تبارك وتعالى أخبرنا عن بعض الأسباب التي تكون سببا مقلبا إليها ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا رسول فاكتبنا مع الشاهد هذا توسل بالعمل الصالح بالايمان والعمل الصالح الله ذكره في القران وذكر مشعره قصته الثلاثه التي طرق عليه فمتى وجد سبب يوصل الى الله تبارك وتعالى قل به اذا ما وجد سبب يدل عليه الدليل قف حيث وقف القوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء والصالحون والشهداء والاولياء والصحابه والتابعين كل هؤلاء وقفوا خلاص كيف كما وقفوا او ما يجبون كذلك لهم قل هؤلاء ما ليس عندك شيء لا هي ان تقف ومن الخذلان نسال الله العافيه والعقوبه من الله عز وجل الا يعني في العلم الى هؤلاء وانما ياكلك الى سقط الناس الذين عندهم تجد الفواحش وربما وجدت أكل المال بالباطل والتجبر على الشريعه والعبث والاستهزاء بأولياء أبياء بأولياء الله تبارك وتعالى تجد هذا يكن كما لهؤلاء سقط قال هنا والبدوي البدوي هذا ابن البدري هذا وسيدي الرجائي هؤلاء أنت كلهم أولياء هؤلاء أهل سهل سوهم اللي سوهم اعبد الله فما عبده واذكروا الله كما ذكروا واقرا القرآن كما وصل وصم وزكي كل هذه لله تبارك وتعالى حتى تكون مثلهم بالولايه أو تريد ولايه بس بالشرك وترك العمل سينبه لهم رحمه الله الى سر ذلك لماذا يلجاون ويغرقون من هذا ويتركون العبادات رحمه الله قال رحمه الله هنا في هذا البيت بعده يقول ان هؤلاء الناس يعني يعني كوشفوا يعني لهم أشياء يخبرون بها أن شيئا يحصل أو شيئا سيحدث أو شيئا حصل سابقا أو شيء في بلد آخر يعني حصل وهذا أمرت ماذا أمرت العبودية لا أمرت الشياطين يشير جاء رجل إلى عمر فقال له يا عبد الرحمن إن رجلا من العرب ها هنا يعني في حي من أحيان العرب يزعم أنه يوحى إليه قال صدق فالرجل وقف ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وان الشياطين لا يؤمنون الى اوليائهم ليجادلوكم واذا طعموهم انكم مشركون سماه شرك سيدي الصلاه العافيه يعني مش تتوقع منا ان نسميه الله سماه شرك سمي نسميه انا هذا الشرك هذا الشرك السلام العافي الذي يقر المشرك على شركه ويتابعه على ذلك فلم يطاغون الم تر الى الذين ياتي على كل حال لا لا, لا نقيم بها طيب بل وهم ناس كوشفون يعني ثم قال قال رحمه الله في الرد أقول دعوة كلها ضلال هذا ضلال بإجمع المسلمين وستلاحظون أنتم أو تلاحظون لمن يقرأ كتب الفقه أن هؤلاء الناس الذين تتوقوا للناس الشذف وفتحوا لهم أبواء تجدهم إذا مروا بالأبواب التي فيها خطورة على التوحيد سواء في كتب الحديث مع نذرة قراءتهم لها أو في حتى في كتب الفقه يمرون عليها سريعا وحيلا لا يفسرونها لماذا لأنهم لو وقع في مشكلة عندهم والفقه رحمه الله في كتاب ينصون على أشياء دقيقة يعني أشياء خاصة مما ذكرها الناظم هنا ويدكرون أشياء من ما يحصل من زعل يعني والذين جاءوا ولم ما يستطيعون يعني يقدرون بما في هذه الكتب وانما يقصرون الشرك على الشلت الربوبيه ان تدعو يعني ربا مع هذا الرب فقط في هذه يعني طيب لو جاء واحد وداش على القران بدك ومزقه في شو نقول له لا هذا ذكره في كتاب الرب لو جاء سب الله ولا سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ذكروا في كتاب ان هذا من الذين كفر والله فقط على قبل ذلك ذكره يقولي ولا انسان تم يقولون انما كنا العقل بالله واياته ورسولي انتم تستكذبون لا تعتبروا قد اتفق بعد ايمان سماههم رميش فهذا الذي يقول ان هذه كفر الا الجحود هذا فقط هذا خطا ليس عليه احد من امه محمد من الائمه العلماء رحمهم الله الصحابه التابعين وتابعيهم والائمه واصحابهم يرثوا نعم الله طيب بقيه كلمة هنا في آخر الفصل هذا قال سفاسط عندكم كذا صحيح؟ هو على كل حال يعني في أصل فعل له سفسطة تجمع على ها؟ فعال ها؟ فعل له تجمع على فعلات يعني كان الأصل يقول سفسط هنا سفاسط ها؟ ولكن على فرحال كأنه جمع تكسير يعني جمع تكسير يتوسعون فيه جدا حتى ما لها يعني قاعدة يعني زي النمج هذا من الجموع الكثرة على كل حال والأول الكلمه أصلها كلمة يونانية والكلمة العجمية غير العربيه كلمة العجمية مثل هذه يونانية يتوسعون فيها إذا أرادوا تعريبها يتوسعون فيها طيب يعني المصنف هنا أو الناظر محمد الله يقول إن هذه الشبه والتمويهات كلها مغالطات يميل اليها الفاسق أما الانسان الموفق ما يميل إلى شيء من ذلك بل يميل الى اتباع السلف والصلاح ثم ذكر رحمه الله هذا هذه الحجه عليه او رد هذه شبهه قال هل كان أمر توني بالتناوب؟ يعني هؤلاء اولياء انتم تزعمون ان البدويه تتصرف والرفاعي تتصرف وعبد القادر الجيلاني يتصرف والعيدروس يتصرف ها هؤلاء افرض انهم كم ها؟ اربعه تمام هل هؤلاء كيف يتصرفون هل هم جميع يتصرفون عندكم نصوص في هذا شوف الباطل كلما يعني حرعت عليه يزداد طبخه الباطل ولا يجد الإنسان انسان لا يستطيعون التوسع في هذا الا ان يلبسوا النصوص الشرعية كالرافضه المجوس يا ياتون الى ان الله امرهم ان تذبحوا بقره يقولون عاجز يقولون يريدون او يعني مثلا والعاديات ضبعة الحسيد يعني كل شيء جنوني لا لا يوجد لا في لغه ولا في عقل ولا في شرع إنها فقط في يعني عقودهم الميوسيه رحمه الله يقول هل هي بالمناوبه بين الاولياء هؤلاء ام ان كلهم يتصادفون في وقت واحد ام انهم قسموا الكون فصار كل واحد لا قسم في شيء يدل على هذا نعم سن الله عليكم قال رحمه الله فصل في حق الاولياء الشرعيه والأولياء حقهم محبتي لا جعلوهم جهلا بها لرتبتي واللهما قالوا لي يدعوني وإن دهاكم ماذا أنادوني في غنية الجيل رد الشرك الجيلية رد الشرك في غنية الجيلية رد الشرك فرجع إليها لا تكن في شك حتى العجين من فهو سواله هذا السؤال حتى العجين من فهو سؤاله سؤال يعني الآن, الان هذه حرف ابتداء يعني ما لها ها وما بعدها جمله اسميه هذا مبتدا العجيب وملحه سؤال وهذا خبره خلاص تمت تم المعنى نعم سبح الله قال حتى لا دين سؤاله نصبه قالوا تركه اولاله قد خرجوا من عهده البيان لكن كل جمله العميان فحشموا ان يسمعوا القران ويقتضوا <تصفيق> ان فتلكم طغيانا لا يعلم الناظي وما يصير إلا العليم والقادر البصير وإن تقلهم سبب في النفع فبالبلاغ لا كزعم البدعين ما السبب العديد من دلباب فرجعت رادنا إلى الصواب كم سبب يفعله الإنسان وهو هو هو الحرور وفطو هو هلكه الله اللهم هو هلكه كم سبب يفعله مر علينا قتيشير قبل أمس ها جرتني ويريت من علي يعقوب ها ارفع علي عاليا كان للتسهيل للتخفيف يعني لغه من لغات العرب تعبي نعم كم سالين يفعله الإنسان مهلكه يخطه الديان وسلمت سبوتها عندهم لكنهم لا يعرفون رشدهم يا نداء القلبي الى العلي قد وجهت ما وجهت الى الولي ان قلت ربي خالق الافعال قلنا نعملها عن الامثال قد خلق الافعال منا وقضى ما خلقها مستلزم منه الرضا ارادها اراده كونيه لكن ما يرضى لنا الشرعيه حشا وكما ان يحب المعطيه بل شاءها لحكمه مقتضيه اجادلوا بما رميت ظنوا نهوضها لغاره اشنوا كل خلق الحكيم فعل العاصي فلا تلوم امتك بذن بالله يا هذا ترك الهن يعبث وقل له أنت المطيع فالبث نسألكم هل النكاح عادي والأكل والشرب إذا للطادي صادي نعم لأن هذا في عموم القاعدة من جهلكم لم تفهموا مفافدة فلا تزالوا طريق المجبرة ما عنهما بد لكم من عذره فالملحد قد طال ما الشر خلق ربنا تعالى بضده الجدري قال العاصي ممتثل محقق الاخلاص لكننا ما السيطوع الشرع ولم يزل يسعى ببذل الوسع فجواب اذا قد عبد, القد عبد في بفعل الامر مخالفا للقدر والجبري يقول لي كسب ولكن خالقي فالله القهور الحي اذني لاحقي خالق خالق نعم مفاد كتب الله هذا والرسل ما نفعه من كان تحويل الفصل هذا الفصل رحمه الله اورده المصنف في حق الأولياء الشرطه يشير فيه رحمه الله الى أن هؤلاء الاولياء في عامه هذا الفصل ما الذي يجب او يكون في حقهم وما الذي لا يجوز في حقهم فبدأ رحمه الله بقوله حق الاولياء محبتي لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل في عيد في الصحيح لما سئل عن ها عن مساله المحبه العظيمه هذه قال المرء مع من احب ولأن ضدها باب من أبواب محاربة الله تبارك وتعالى كما قال النصر سلم في البخاري من آذى وليا فقد آذنته بالحرب فالأولياء لهم مكانت عند الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يدافع عنهم وينتقم لهم كما علم ذلك بالنصوص وبالواقع الذي نشهده والله تبارك وتعالى لما أراد أن يذكر ولايته ذكرها في آية واحدة في قراءتين قال اليس الله بكافر عبده مرة علينا عمس قبل عمس التفير اليس الله بكافر عباده عبده يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أليس الله بكافر عباده يعني الصالحين والكفاية على قدم الولايات قال رحمه الله والأولياء وحبهم محبتين ثم بعد ذلك قال والله ما قال, الو... قال الولي والله ما قال الولي يدعون ولا يستطيعون أن ينقل على أحد من الأولياء حتى هؤلاء الذين يحرمون عليهم ما يستطيعون ينقلونها لماذا لأن الناس الذين عندهم يقولوا وين المستند لهذا ظاهر هذا إلا أناس يكونوا في بلدة متنحية ويحرمون ويؤلفون هذا ويصدقونه الناس لكن غالبا لا يكتبون هذا في الكتب ما ستلاحظون أو تلاحظون في احوال هؤلاء الناس لا يسمون ذلك الكذب لأنه ينكشف فماذا يسمعون يصير بينهم عرف قصص وأخبار كلما جلسوا بدأ ما شاء الله شغلوا الإذاعة إذا عدى هذه الإذاعة ماذا فيها فيها الدجل والكذب وهذا يكذب والثاني يكذب والثالث يكذب وما يزال يؤلمون. يؤلمون حتى يعني يعظمونها يعظمون هؤلاء الأولياء إن شاء الله العالمين فقال النار رحمه الله يحلف بالله ان هؤلاء الاولياء ما قال احد منهم مثل عبد القادر الجيلاني رجل صالح او معروف الفرخي هؤلاء يتهافي النص عنهم انهم قالوا ادعوني يقول مسلم انهم والله ما قال هؤلاء ابدا لماذا لا نحن عشيره هؤلاء النبي فعبد القادر الجيلاني رحمه الله يعني وهو من الحنابلة الذي مكان المفادا له سيره يعني مكتوبة صحيحة يعني معروفة سيرة مكتوبة وسيرة مكتوبة يعني هذه السيرة المكتوبة فيها أشياء من الدجل والعبث الذي نكذب عليه والسبب في ذلك وفينا المتنصدين متنفعين في هذه القبور وهذا سندنا وهذا سندنا يلبسون أشياء وشاء بالذهب لتعظيمها مشروط شروطه السادلين ما يبحث فيه ومتحصل أن كان أكبرنا هذا ما يبحث فيه وهذا منه الشباب لا يتبسم ولا مع احد ولا يكلم أحدا أنه ولا يستنظر كله لإلقاء الرعب في كلب هؤلاء المساعدين ويفعلون أشياء من يعني مما أوحى فيه الشياطين إليهم في تعظيم الأولياء لصد الناس عن سبيل الله كلها كل ذلك لأجل حطامة الدنيا يأخذون عليها ولذلك إذا لك لا حنا نحب الأولياء يقول جزاك الله خير هالمحلات اللي حول الأولياء خلها مجانية لوجد الأجاب عشان الولي يفعل هذا قال ما هو رحمه الله في غنية الجيلي اللي هو الشيخ عبد القادر الجيل او الجيلاني او الكيلاني يعني كلها يعني في نطقه صحيحه يعني في كتاب له فيه فيها اشياء جيده يعني في كتابي هذا رحمه الله وفيها اشياء من, من تعبد الله عز وجل والطاعه له وايضا التنميه على الادب مع الرب او دخول المساجد او قيام الليل أو اشباه ذلك إن هذا كتاب الغنيا هذا النص هو يامر الناس في كتابك أن يوحدوا الله يشركوا بي شيئا فمن أين لكم أنه قال للناس اعبدوني ولا استغيثوا بي ولا طوفوا حول قدري أو انذروا أو يذبحوا أين هذا لا تجدوا إلا عند هؤلاء الكذابين ثم قال رحمه الله بعد ذلك قال قد خرجوا من عهدة البياني يعني أنهم هؤلاء الأولياء ويبعاهم سيرة مكتوبة معروفة وهؤلاء الناس ما يلغمون الذي يلام هو الذي يقبضهم فلهذا لا يدخلون في قول الله تبارك وتعالى إنكم هما تعبدون من دون الناس حصروا جهنم أنتم وما تعبدون لا هؤلاء ما يدخلون فيها هذا كما سيكون للنار إن شاء الله في بعد حاشاهم أن يس... حاشاهم أن يسمعون قرآن هو كان في حياته يقول الليل ويختم القرآن في ثلاث وفي أربع وفي خمس ليالي سوء مثلا و ثم بين الناظر رحمه الله قال حتى العجين ملحه سؤال يعني قد روي هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند عند البيهقي وغيره غيرها و الاشبه اللي و الله حوائجه حتى الملح و الاشبه انه من كلام عروه بن الزبير من كبار التابعين رحمه الله و رضي عنه يعني قال لنا الناظر اسال الله كل شيء حتى الملح ان يصلح عجينك لأن إذا كثر الملح في العجين يتخشى العجين، فقال سأل الله حتى هذا المقدار أنه ما يزيد ولا ينقص، سله على الملح إذا صار يعني قليل الملح ما صار له ضعف، لكن صار زايد يتخشى يبدا يتحشر، فق حتى المعجين ملفه سؤاله يعني نصه يعني نصوه عليه نصه على ذلك، ثم قال الناول رحمه الله قال وينتقلهم سبب في النفع فبالبلاغ لا كذا من بالي وينتقلهم سبب في النفع الان تراح من المربع الاول للمربع الثاني قال لا أنا ما يعني هذا ليس هو الله وليس هو رجع المربع الثاني شو بيقول يقولهم سبب للنفع وهذا اذا ناقشت كل اس قبوري دائما يتقدم واذا شاف ما تعرف جاء الى المربع الاول واذا شاف انه كان عارف راح تراجع المربع قال لهم سبب في النفع ومطيبين يعني. الله عز وجل يحبهم يجلهم يعظمهم فما دامهم سبب في النفع فانا يعني استغيث بهم او اتوسل بهم قال رحمه الله فبالبلاغ يعني ان هؤلاء سبب صحيح في إبلاغ رسالة الله تبارك وتعالى إلى الى الناس لا الشيء الذي تدعونه من جعلهم وسائل ثم ذكر رحمه الله قال ما السبب العادي من ذا الباب يعني ليس متائلا من السبب والوسيله هو مما جاء به شرع بدليل أن الشريعة فيها نصوص كبيرة تتبعناها ما وجدنا هذا الذي تقول فإن وجدتمه أنت الله قال فارجع ترى دلائل الصواب يرجع إلى الشريعة ان تقرا الشريعة يرجع هات لما منها الذي انت يعني, يعني تفعله أو تقول به أو تتبنى رايه ثم قال رحمه الله كم سبب يفعله الإنسان هو هلقه سبحان الله هذا من ما في القصيد كم سبب يفعله الانسان يظن انه يتقرب الله تبارك وتعالى يكون سببا في بغض الله له ويكون فيه هذا الفعل سبب في هلاكه كيف سبب في هلاك ياتي الانسان فيبتدئ البدعه ثم ينتفخ يشوف الناس يتابعونه فيبدا يبتدئ البدعه الثانيه حتى يصل به الى حال هؤلاء الناس انهم يبدؤون ويشبعون لهم حتى وجدنا في بعض البلدان وهذا شيء معروف الان يجعلون لهم كعبة ويجعلون عند القبر مشهدا عظيما وقد رايت بعض المشاهد والله العظيم المشهد بجوار المسجد المشهد ترز بالذهب وباجمل الفسيفساء لي عليه هو المسجد عالي انا لا اقول للناس اعملوا هذا سووا فيه الذهب ولا انظر الى قدر الشرك عند هؤلاء وقدر الله تبارك وتعالى فلا ذلك هؤلاء الناس إذا كانوا صادقين لا يأتون إلى هالأموال الضخمة التي تنفق على المشاهد أعطوها الفقراء كما سيدي نبه الشيخ رحمه الله أن الأموال التي أخذوا ولم تتهم أئمة الدعوة بأنهم أخذوا أموال الأوقاف قال رحمه الله ابدا ولا شيء. أخذنا شيء حنا أخذنا مال باطل فيصرف وهذا هذه المسألة مكتوبة في كل الفكر في كل المذاهب أن الأموال في كتاب الوقت الفقاري ينصون على أن الأموال التي تصرف في مواطن لا يطاع الله تبارك وتعالى فيها ويوصوك انها تؤخذ وتصرف في مواطن الطاعه هذا في لنا من الاربعه وفي غيرها